قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَضْرِبُوا مَثَامِرَ كَمَا كَانَ عَمِلَ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلُ فأقم وجهك لدين القيم من قبل أن يأتي يوم اللام رد له من الله يومئذ يصدع من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون لأجذي وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَيُنَزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن وَلِتَذْكُرُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ آمِنَ مِنَ الَّذِينَ آجرَوْ وَكَانَ حَقٌّ الوعد طعان خرج من وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل I mm.